الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد بعد الدرس الثاني والعشرين من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب الوقف على مرسوم الخط قال الناظر رحمه الله تعالى وقف ويكأن ويكأن برسمه وبالياء يقف رفقا وبالكافح للا أي وقف القراء السبعة إلا أبا عمر والكسائي على لظ ويكأن وويكأن بصورة القصص على آخر حرف في الكلمة على الهاء في الكلمة الأولى ويكأنه وعلى النون في الكلمة الثانية ويكأنه ووقف الكساء على الياء فيهما وي ووقف أبو عمر على الكاف ويك ويجوز الكساء وآ وأبي عمر الوقف على آخر الكلمتين كذلك مثل باقي القراء ويكأنه ويكأنه لا. ولا يجوز البدء بالكاف عندما يقف على الياء ولا يجوز البدء بأن عند عندما يقف على الكاف بل لا بد من وصل الكلمه ببعضها عند ابتداء القراءه قال بعد ذلك وايما بايما ما شف وسواهما بما وبواد النمل بليا سننتل وقف حمزة والكسائي بالالف على لفظ اي من قوله تعالى قل ادعوا الرح... الله وادعوا الرحمن اياما تدعوا فيقف حمزه الكفائي ايا ووقف الباقون على اياما أيما لانها صلتها والاقرب للصواب جواز الوقف على ايا وعلى اياما لكل القراء اتباعا للرسم لكونهما منفصلتين رسما فيجوز لكل فراء النقف نقف أيّ أو نقف أيّا ما ومعلوم أن هذا الوقف لا يكون إلا في حالة الاختبار أو الاضطرار أو التعليم ليس في حالة الوقف الاختياري لأن المعنى لم يتم نعم وبوادي النملي باليا سننتلأ أي وقف الكسائي الذي رمز له زي راويه السين والتأمين سننتلأ وقف بالياء بعد الدال في على لب حتى إذا أتوا على وادي من وادي النمل في سورة النمل على وادي هكذا يقف الكسائي وغيره يقف على واد بسكون الدال بدون ياء نعم. قال بعد ذلك وفيما ومما قف وعمما لمه بما بخلف عن البزي واجفع مجهلة أي قف السد عن البز بخلاف بخلاف عنه على الكلمات التالية فيما أنت من ذكراها يقف فيم بسكون الميم لأنه بخلاف كباقي القراء أو يقف فيما بهاء السجد مما خلق فلينظر الإنسان من أو مما عما تساءلون يقف عن كباقي القراء أو عمه بهاء السجد لما أذنت لهم لم أو لمه بما يرجع المرسلون بم أو بما ووقف باقي القراء بدونها والبزي معهم في الوجه الثاني معنى قول الناظم واتفع مجهلة ايتفع من جهل راوي هذه الرواية وهو البزي بما يرده ويردعه لأنه هكذا قرأ عن شيخه وشيخه قرأ على شيخه حتى اتصل بالسبب برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يجهل, أن يجهل روى راوى قراءة صحيحة متصلة السند برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى باب الوقف على مرسول الخط ويتبعه باب الوقف أو باب مذاهب القراء في يآتي الإضافة باب مذاهب القراء في يآتي قال الناظر رحمه الله وليست بلا من فعلية وإضافة وما هي من نفس الأصول فتشكل. ولكنها تلهاء والكاف كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلة وفي مئتي ياء وعشر منيفة. وثنتين خلف القوم أحكيه مجملة فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضعهم ملا فأرني وتفتن اتبعني سكونها لكل وترحمني أكن ولق رجلا ذروني وادعوني ذكروني فتحها دواء وأوزعني معا جاده الطلب ليبلوني معه سبيلي لنافعه وعنه وللبصري ثمار تنخلة يوسف إني الأولان ولي بها وضيفي ويسر لي ودوني تمثلة ويا آن فجعا لي وأربع إذ حمت هداها ولكني بها اثنان كلا وتحكي وقل في هود إني أراكم وقل, وقل فطرني في هود هذه او وكل فطرن في هود هذه أو صلى حرم يوم تعدانني عشر تانية أعمى تأمروني والصلى ما ليست بلا من فعل ياء يقول النظم أن ياء الأضافة هي الياء الزائدة عن أصل الكلمة ولا تقع لاما للكلمة وعلامتها إمكان إحلال الكاف والهاء محلها نحو فطرني ضيفي لعلي إني حزني فهذه الكلمات يصح أن نقول فطره أو فطرك يصح أن تحل الهاء أو الكاف محل الياء فنعرف من هذا أن هذه يا يأضافة زائدة على أصل الكلمة ضيفي يصح أن نقول ضيفه وضيفك لعلي يصح أن نقول لعله ولعلك إني يصح أن نقول إنه وإنك حزني يصح أن نقول حزنه وحزنك وهكذا فلا بد أن تكون يائي لبافة زائدة عن أصل الكلمة ولا تحل محل لام الكلمة أما إذا كانت الياء واقعة لاما للكلمة فإنه لا خلاف فيها نحو الداعي الداعي على وزن الفاعل المهتدي على الضعيف المفتعل اا القيا افعل اوحيا افعل ياتي يفعل او يفعل ياتي يفعل نعم فهنا هذه كلمات ورد فيها ياءات ولكنها ياءات اصليه وليست ياء اضافه فلا خلاف فيها بين القراء نعم اقسام ياء الاضافه سته اقسام على النحو التالي اولا أن يأتي بعدها همزة قطر مفتوحة نحو إني أخاف وقد وردت في تسعة وتسعين موضعا يعني نشرح الأبيات وهي تأتي بالأخسام الستة فقال الناظم وليست بلا من الفعل يا وضعفة وما هي من نفس الأصول أي ليست من أصول الكلمة ولكنها كالهاء والكاف أي يحل يصح يحل بحلان هاء والكاف كل ما تليه يرى الهاء والكاف مدخلا أي يصح أن يحل رحلاء الهاء والكاف أو يدخل محل الياء الهاء والكاف. قال الناظم بعد ذلك وفي مئتي ياء وعشر منيفث وثنتين خلف القوم أحكيه مجملة أي عدد يأتي ضعفه المختلف فيه مئتي وعشر منيفة اي زائده واثنتين يصير العدد مئتي واثنتي عشره ياء هذه هي الياءات المختلف فيها بين القراء وكما قلنا انها تنقسم إلى سته اقسام فبدا بالقسم الاول فقال فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها الا مواضع هملا يذكر لنا الناظم أن على اليئات كضافة التي أتى بعدها همزة قط مفتوحة وردت في تسعة وتسعين موضعا في القرآن الكريم وقد اختص بفتحها أهل سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأشترك معهم غيرهم في بعض كلمات كما سأتي تفصيله إن شاء الله والأمثلة نحو إني أعلم إني أرى ولكن استثنى الناظم من اليئات التي يقع بعدها همزة قط مفتوحة وفتحها من السماء استثنى منها أربعة مواضع اتفق القراء على إسكان الياء فيها وهي قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك في سورة الاعراف ولما جاء موسى لنيقاتنا وكلمه ربّه قال رب أرني أو انظر إليك اتفق القراء جميعا على إسكان لا في هذه الكلم أرني انظر ولا تفتني ألا في صورة التوبة ومنهم من يقول ذل ولا تفتني ألا في الفتنة ساقطوا اتفق القراء على إسكان في ولا تفتني ألا فاتبعني أهدك صراطا سويا في سورة مريم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين في سورة هود اتفق القراء على إسكان الياء في هذه الكلمات الأربع ثم قالوا هذا معنى قول الناظم فارني وتفتني اتبعني سكونها لكل أي لكل القراء وترحمني أكل ونقجل ثم قال ذروني واجعوني اذكروني فتحوا دواء وأوزعني مع جاده الطرق قرأ ابن كثير المرمز له بالدال من دواء بفتح الياء في كلمات ثلاث هي ذروني ذروني يا أقوة الموسى في سورة غافر الموضع الثاني وقال ربكم اجعوني أستجب لكم كذلك في سورة غافر الموضع الثالث فاذكروني أذكركم في سورة البقرة اختص ابن كثير بفتحها واصلا وأسكنها غيره في الحالتين قال وأوزعني مع جاده الطلأ أي روى كل من ورش والبزي بفتح الياء في كلمة أوزعني أن أشكر نعمتك في موضعين في سورة النمل وفي سورة الأحقار هكذا أوزعني أن لورش والبزي وأسكنها غيرهم أو غيرهما في الحالتين ومعلوم أن فتح الياء لا يكون إلا وصلا نعم قال بعد ذلك ليبلوني معه سبيلي لنافع اختص نافع بفتح الياء في ليبلوني آه أشكر أم أكفر ليبلوني آه أشكر أم أكفر كما في رواية قانون بالنسبة للإدخال أو الشاهد عندنا فتح ياء نافع من الروايتين تين لي بلواني أشكر لي بلواني أشكر وفتح كذلك نافع اليا في كل هذه سبيل أدعو إلى الله في سورة يوسف وأسكنها غيره وأسكنهما غيره يعني أسكن ياء في تين الكلمتين غير نافع وعنه وللبصري البصري ثمان تنوخيلة يعني فتح نافع وأبو عمرو الياء لأن إضافة وصلا في ثمانية مواضع على النحو التالي بيوسف إني الأولان الأول والثاني لفظ إني الموضعين الأولين في سورة يوسف في إني أراني أعصر إني أراني أحمل هكذا يقرأ نافع وأبو عمرو وقيد لفظ إني بالأولين ليخرج المواضع الأخرى في سورة يوسف إني أرى إني أنا أخوك إني أعلم فيفتحوا اهل السماء جميعا على قاعدتهم لكن إني الموضعين الأولين يختص بفتحهم نافع وأبو عمر ولي بها الموضع الثالث لي حتى ياذن لي أبي برضو كذلك في سورة يوسف وضيفي الموضع الرابع لفظ ضيفي ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم في سورة هود هذه الموادع يحتصل بفتحها وصلا نافع وأبو عمرو. ويسر لي الموضع الخامس قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري في سوره طه ودوني الموضع السادس من دوني أولياء في سوره الكهف نعم الموضع السابع والثامن يا آنف اجعل لي رب جعل لي آية في سوره أنا عمران. وفي سورة مريم هذه المواضع الثمانية المنكورة يفتحها نافع وأبو عمر لا ويسكنها غيرهما وأربعون إذ هداها ولكني بها اثنان مبتلا كلمات أو أربع كلمات فيها يأت إضافة اختص بفتحها إذ نافع حمد أبو عمرو هداها البزي الأول والثاني ولكني أراكم في سورتي يهود والأحقاف يعني ولكني أراكم موضع في سورة هود وموضع في سورة الأحقاف الثالث قال عنه تحتي من تحتي أفلا وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا في سورة الزخرف الموضع الرابع إني أراكم بخير في سورة هود فتح هذه لآت الأربع النافع وأبو عمر والبزي وصلا وأسكنها غيرهم وصلا ووقفا قوله وكل فترا في هود هذه أوصلة أي فتح البزي ونافع هود هذه للبزي وأوصلة الألف النافع فتح البزي ونافع في فتراني أفلا في سورة فتراني أفلا تعقلون في سورة هود وأسكنها غيرهما بعدها قال ويحزنني حرميهم تعدانني حشرتني أعمى تأمروني والصلاة هذه الكلمات التي اجتمل عليها هذا البيت اختص بفتحها اختص بفتح الياء فيها الحرميان وهما نافع وابن كثير الأول قال إني لا يحزنني أن تذهبوا هذا بالنسبة على قراءة ابن كثير أما نافع فيقرأ لا يحزنني أن تذهبوا الشاهد أن نافعا وابن كثير يفتحني الياء لا يحزنني أن الثاني أتعدى لني في سورة الأحقاب الثالث قال ربي لما حشبتني أعمى في سورة طاها الرابع قل أفغير الله تأمروني أعبدوا بالنسبة لقراءة ابن كثير. أما نافع فيقرأ قل أفغير الله تأمروني أعبدوا بتخفيف النون بدون من الشاهد أنهما يفتحان لي نافع وابن كثير. في هذه الكلمات الأربعة وغيرهما يقرا باسكانها وصلا وقفا بعد ذلك قال أراطي سما مولا ومالي سما مولا لعلي سمى قفا معي نفر العلا عماد، وتحت النمل عندي أصنه إلى ذره بالخلف وافق مهلا وثنتاني مع خمسين مع كثل يمزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزل بناتي وأنصاري عبادي ولعنتي وما بعده إنشاء شاء بالفتح أهملة وفي إخوتي ورش يدي عن ألي حمن وفي رسلي أصل كفى وفي الملا وأمي وأجري سكنا دين صحبة دعائي وابائي لكوف تجملة وحزني وتوفيقي ظلال وكلهم يصدقني يصدقني ذرني وأخرتني إلى وذريتي يدعونني وخطابه وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة فعن نافع فافتح وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مغفلة وفي اللام التعريف أربع وعشرة فإذ كانها فاشم وعهدي, وعهدي في علا وكل عبادي كان شرعا وفي الندى حمن شاع آياتي كما فاح منزلا فخمس عباد عدد وعهدي أرادني ورب الذي آتاني آياتي الحلى وأهلكني منها وفي صادم السني مع الأنبياء ربي في الاعراف كملا أرهطي سما مولا قرأ أهل سما وابن ذكوان زاد ابن ذكوان على أهل سما يعني أهل سما هم أصحاب الفتح وزاد عليهم ابن ذكوان في كلمة أرهطي أعز عليكم فيفتح كلمة أرهطي أعز عليكم يفتح لها فيها وصلا أهل سما نافع قبل كثير وأبو عمر ويشترك معهم ابن ذكوان ويسكنها غيرهم وقال ومالي سما لوان أي قرى أهل واشترك معهم إشاب بفتح ياء ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاء في سورة غافر فتحا أهل سما نافع بن كثير وابو عمرو ومعهم إشاب ويا قوم ما لي أدعوكم ويا قوم ما لي أدعوكم وقرأ غيرهم بإسكانها ويا قوم ما لي أدعوكم لعل سما كفآ أهل نافع بن كثير وابو عمر واشترك معهم ابن عامر المفروس له بالكاف قرأ بفتح الياب في لفظ العلي وهو ورد في ستة مواضع في القرآن الأول لعلي أرجع إلى الناس في سورة يوسف الثاني والثالث لعلي أتيكم منها في سورتي طاها والقصص الرابع لعلي أعمل صالحا في سورة المؤمنون الخامس لعلي أطلع بسورة القصص السادس لعلي أبلغ الأسباب في سورة غافر وقرأ غير نافع وابن كثير وابي عمر وابن عامر يعني الكوفيون يقرؤون باسكانها في المواضع الستة قوله معي نفر العلا عماد اي قرأه اهل سماء نافع ابن كثير وابو عمرو ومعهم ابن عامر وحفص ولكن النظم قال معي نفر العلا عماد نفر ابن كثير وابو عمر وابن عامر نافع وعماد حفص هؤلاء يقرؤون بفتح الياء في لفظ معيا في موضعين فقل لا تخرجوا معي ابدا في سوره التوبه قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا بفتح الياء في هاتين الكلمتين نافع ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص واسكنها صحبه المسكوت عنهم وهم شعبه وحمزه والكساب قوله وتحت النمل عندي حسنه الى دره بالخلف قرب عمرو نافع قولا واحدا وابن كثير بخلاف بفتح ياء في نظم قال إنما أتيته على علم عندي أولم يعلم عندي أولم يعلم في سورة القصص التي تحت سورة النمل لأنه قال وتحت النمل اللي تحت النمل سورة القصص أي في التتين وظاهر النظم يفيد أن كل من البزى وقمل عن ابن كثير له الفتح والإسكان ولكن الصحيح أن البزي يقرأ بالسكون وقنبل هو الذي يقرأ بالفتح فالخلاف عن ابن كثير موزع فاختص البزي بالسكون واختص قنبل بالفتح وما عدا هذه المواضع التي ذكرت مفصلة أي بقية التسعة والتسعين المذكورة فيقرأ أهل سمى بالفتح وهم متفقون على فتحها ويقرأها غيرهم بالإسكان نعم ثم ذكر مذائم القراء في الما... في القسم الثاني فقال وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزل أي اللذان اختص بفتح القسم الثاني وهي أت الاضافة التي يأتي بعدها همزة قطر مكسورة لافع المرمز له بالهمزة من أولي أو بالألف من أولي والحاء أبو عمر من حكم وعدد اللياءات المختلف فيها في هذا القسم ثنتان وخمسون سوى كلمات انفردت وخرجت سوا ما تعزلة أي سوا كلمات انفرج انفردت وخرجت عن القاعدة قوله بناتي وأنصاري عبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بفتح فتحه هذا البيت اشتمل على ياءات إضافة اختص بفتحها نافع وحده وهي على النحو التالي الأول بكلمة بناتي من قوله تعالى ااا حكاية عن رسوله رضي الله بناتي إن كنتم في سورة الحجر بناتي إن كنتم يفتحها نافع وحده ويسكنها غيره من أنصار إلى الله في سورة آل عمران والصف يفتحوا نافع وحده أنسري بعبادي إن إنكم أنسري بعبادي إنكم في سورة الشعراء يفتحوا نافع وأنا قرأتها أنسري على قراءة نافع وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين في سورة صاد يفتحوا نافع وحده الكلمة الخامسة ستجدني إن شاء الله اللي قال عنها وما بعده إنشاء شاء يعني لفظ ستجدني الذي يأتي بعده لفظ إن شاء ورد في ثلاث صور الكه والقصص والصافة فيفتح ونافح كذا ستجدني إن شاء الله وأسكن هذه لأدكل كلها باقي القراء غير نافع ومعه أبو عمر لأن هذه الكلمات اختص بفتحها نافع وحده بعد ذلك قال وفي إخوتي ورش يدي عن ألي حمن وفي رسلي أصل كسى وفي المنى وفي إخوتي ورش أي فتح ورش علياء في لغو ورفع بويها العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي وبين إخوتي إن ربي يفتح لها ورش وصلا ويسكنها وقفا ويسكنها الباقون في الحالتين يدي عن أولي حمن لئن بسطت إلي, لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لا أنا بباسط يدي إليك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسطي يدي إليك يدي إليك يفتح عن حفص قولي نافع حمن أبو عمر ويسكنها غيرهم في سورة المائدة وفي رسلي أصل كسا وفي المنى أي فتح نافع من أصل ألف من أصل وابن عامر الكاف من كسى المرموز له بألف والكاف فتحا الياء في لضب كتب الله لاغلبن أن انا ورسولي ان الله في سوره المجادله او مجادله واسكنها غيرهما بعد ذلك قال وامي واجري سكنا دين وصحبه اي ابن كثير المرمز له بالدال وشعب محمد الكسائي المرمز لهم بصحبه اسكنوا الياء في نظم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين وامي يقراون وأمي إلهين أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين في سورة المائدة هكذا يقرأ ابن كثير وشعبة وحمزة ولكساء بإسكان الياء وكل يمد المد المنفصل على حسب مذهبه فابن كثير له القصر وشعبة والكسائي لهما التوسط وحمزة لهما الإشباع ست حركة وكذلك نفض أجري إن أجري إلا على الله وهو ورد في سورة يونس في موضع في سورة يونس وموضعين في سورة هود وموضع في سورة سبب إن أجري إلا على رب العالمين ورد في خمسة مواضع في سورة الشعراء. في كل هذه المواضع إن أجري إلا سكن لها فيها ابن كثير وشعبة وحمزة وكسع فيقرؤون إن أجري إلا وكل اللي يمده يمد على حسب مذهبه في المد المفصل لكن القراء وهم نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص يفتحون هذه الياء إن أجري إلا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي غير ابن كثير وشوب وحمزة الكسائي تبقى نافع وأبو عمر وابن عمر وحفص هم الذين يبتحون نعم قوله دعاء وآباء لكوف تجملة أي أسكن الكوفيون الثلاثة وهم عاصم وحمزة وكسائي أسكنوا لياء في نبض فلم يزدهم دعائي إلا فرارا في سورة نوح دعائي وكلمة آبائي في سورة يوسف واتبعت من نت آبائي إبراهيم وفتح الياء في الكلمتين أهل سما وابن عامر المسكوت عنهم قوله وحزني وتوفيقي ظلال القرآن بن كثير والكوفيون بإسكان الياء في كلمة قال إنما أشكر بثي وحزني إلى الله وحزني إلى الله بإسكان الياء لابن كثير والكوفيين وكلمت وما توفيق إلا بالله وما توفيق إلا بالله في سورة يسكن الله في هاتين الكلمتين ابن كثير والكوفيون المرمز لهم بالضاء من غلال وفتحها المسكت عنهمهم نافع وأبو عمرو وابن عامر فيقرأون قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وما توفيق إلا بالله قوله وكلهم يصدقني أنظرني وأخرتني إلى وذريتي يدونني وخطابه أي اتفق السبعة على إسكان الياء في الكلمات الثانية يصدقني إني في سورة القصص ما معي رضا يصدقني إني أخاف في سورة القصص أنظرني إلى سورة الأعراف فأنظرني إلى يوم بعثون في سورتي الحجر وصار لولا أخرتني إلى أجل في سورة المنافقون وأصلح لي في ذريتي إني تبت في سورة الأحقاف مما يدعونني إليه في سورة يوسف وتدعونني إلى النار لا جرم أنما تدعونني إليه الموضعان في سورة غافر وهما المقصودان بقول الناظب وخطابه يعني يدعونني بالياء وتدعونني بالخطاب نعم يدعونني المبدوء بياء الغيب والمبدوء بتاء الخطاب يدعونني في سورة يوسف وتدعونني موضعين في سورة غافر أسكن الياء في هذه المواضع كلها القراء جميعا المذكورة نعم وبقية الياءات التي بعدها همزة قاطمة سورة والتي لم يذكرها الناظم في هذه الأبيئات من قوله وثنتان مع خمسين إلى هنا فيفتحها نافع وأبو عمر على أصل القاعدة نحو فإنه مني إلا هداني ربي, هداني ربي إلى صراط مستقيم وأخفر لأبي انه هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين